أخذ ا سؤال عشان وسؤال يتعلق بهذا الوقت يقول السائل أ ح س ن الله إ ل ي ك م شيخنا لا يخفى عليكم ان صيام يوم ع ر ف ة يقع يوم الجمعه فهذه ا ل س ن ة هل يلزم صيام يوم الخميس قوله عمن لم يصم ع ش ر ة ذي ا ل ح ج ة وجزاء مضطر <تصفيق> اياكم و نقول ان صيام يوم ع ر ف ة له فضل كبير والمذكور في حديث أ ب ي ق ت ا د ة الذي أ خ ر ج ه مسلم في صحيحه أ ن ه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم ع ر ف ة قال نكفر ا ل س ن ة الماضيه والباقيه فيكفر سنتين بخلاف صوم يوم ع ا ش ر ة يكفر ا ل س ن ة ا ل م ا ض ي ة فقط فلذلك من قصد صيام يوم ع ر ف ة و إ ن جاء في يوم الجمعه ف يقصد, يقصد الفضل المتعلق بصيام ا ل ع ر ف ة لا يقصد يوم ا ل ج م ع ة فلهذا لا يدخل هذا في حديث, حديث جابر وغيره أ ن ه صلى الله عليه وسلم نهى عن إ ف ر ا د يوم ا ل ج م ع ة وامر بصيام يوم, يوم ق ب ل ه أ و بصيام يوم بعده تماما جب ل حديث جابر وحديث ابي هريره فهذا يتعلق إ ذ ا صام ا ل ج م ع ة مجردا عن أ ي غرض آ خ ر أ و قصد آ خ ر يعني صام ا ل ج م ع ة تطوعا ولينهى عن افراد, إفراد يوم ا ل ج م ع ة بالتطوع و أ م ا الذي يصوم يوم ع ر ف ة ولا يقصد الجمعه ة الذي, الذي وافق يوم الجمعه ف ه ن ا في هذه الحال لا يلزمه ان يصوم يوما قبله وان يصوم يوما بعده ولكن ان فعل هذا لا باس وبلا شك لا يجوز لان يصوم اليوم الذي بعده لانه يكون يوم النحر الذي يوم العيد الاكبر الذي لا يجوز ص ي ا م تفضل ت ع ف ه م فهذا هو الذي يترجح الله تعالى اعلم وتخصيص هذه الايام ا ل ص ي ا م ليس للصيام ف ض ي ل ة على غيره من بقيه العمل ا ل ص ا ل ح ة وانما من ج م ل ة الاعمال ا ل ص ا ل ح ة بخلاف يوم عرفه و ل و ف ض ي ل ة خ ا ص ة به أ م ا ب ق ي ة أ ي ا م العشر فلا ف ض ي ل ة تخصها ب ا ل ن س ب ة ل ع ب ا د ة الصيام إنما, انما الصيام يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من أ ي ا م العمل الصالح في أ ح ب إ ل ى الله من هذه ا ل أ ي ا م نعم مطلق العمل مطلق الصالح ما معنى أ ن التشريع في الثواب لا حصر له يعني ليس مقيدا بعدد معين فالان وكما قلنا هو من الممكن ان يذبح ش ا ة و ا ح د ة عن أ ه ل بيته ويكون عدد أ ه ل البيت خمسين نفرا أ و أ ر ب ع ي ن نفرا أ و ثلاثين نفرا كل ه م يشتركون في ثواب هذه الشاه فليس مقيدا بعدد ليس مقيدا بعدد الماي ف ض ل يقول سائل ما صيغ التكبير الذي يفعله العوام مع عدم وجودها في ا ل س ي ا ر ا ل م ذ ك و ر ة هل يجوز الجهر ب الصوت في التكبير صيغ التكبير كما هو مذكور عندكم في ا ل و ر ق ة التي وزعت عليكم التذكير بصيغ التكبير لم يرد فيه نص مرفوع ل ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا الوارد هو اثار عن ا ل ص ح ا ب ة و أ ص ح ما ورد في هذا وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أ ي من ن ا ح ي ة السند الوارد عن ابن عباس ابن وقد ورد بصيغتين ا ل كما مذكور ع ن د ك م في الورقه ا ل ص ي غ ة ا ل أ و ل ى الله أ ك ب ر و ك ب ي ر ة الله أ ك ب ر و كبيره الله أ ك ب ر و أ ج ل الله أ ك ب ر و لله الحمد هذه ا ل ر و ا ي ة اولى ل و ا ل ر و ا ي ة ا ل ث ا ن ي ة الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ك ب ي ر ة الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر و أ ج ل الله أ ك ب ر على ما هدانا ه ت ان أ ص ح صيغتان ويلي ا ذلك ا ل ص ي غ ة التي وردت عن سلمان وهي ص ي غ ة ط و ي ل ة قليلا واما ا ل ص ي غ ة التي اشتهرت عند ع ا م ة الناس والتي تردد في المذياع وفي غيره خ ا ص ة هنا في مصر فهذه لا وردت في مذهب الشافعي ولكنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد عن أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة ف ا ل أ و ل ى ان نقف عند أ ث ا ر ا ل ص ح ا ب ة ولا نتعدى ما جاء عن الصحابه ب النبي بالتكبير بل ة الشعيرة لأنهم الذين نقلوا هذه الشعيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الصوت وأما عن أن فإنه هذه يشرع ي رفع س ت ح ر ف و الصوت بالتكبير لكن دون أ ن يكون التكبير جماعيا أ ي على ن غ م ة و ا ح د ة لا يتعمد هذا إ ن حدث اتفاقا لا قصد لا باس أ م ا تعمد أ ن يكبر الجميع على ن غ م ة واحده ة بصيغة واحدة أو ذ بهذا وكذلك بهذا ا لا كما الشيخ الأنفني الله اللجنة الدائمة دليل عليهم للسلم أفتد رحمه أفتد في البحوث العلميه فالراجح والصواب أ ن ه يكبر ب أ ي ص ي غ ة من ا ل ص ي غ ة ا ل و ر د ة عن ا ل ص ح ا ب ة و ي ر ف ع صوته بالتكبير ما استطاع ل أ ن رفع الصوت بالتكبير و ب ا ل ت ل ب ي ة في الحج ثابت عن ا ل ص ح ا ب ة انهم كانوا يرفعون أ ص و ا ت ه م ب ا ل ت ل ب ي ة حتى ت ب ح ث أ ص و ا ت ه م و كذلك رفع الصوت بالتكبير ثبت عن عمر ف ي م علقه البخاري أ ن ه كان يكبر في أ ي ا م م ن ا ويكبر الناس بتكبيره حتى ترتج م ن تكبيرا ومن التكبير وكذلك كان أ ب و ه ر ي ر ة وابن عمر يخرجان إ ل ى السوق في أ ي ا م العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ف لذلك التكبير على نوعين التكبير المطلق والذي ي ب د أ في أ و ل أ ي ا م ذ ي ا ل ح ج ة ويستمر إ ل ى آ خ ر أ ي ا م التشريق نعم التكبير المقيد ي ب د أ بعد فجر ع ر ف ة وينتهي في عصر آ خ ر أ ي ا م التشريق والتكبير المقيد بالصلوات أ ن يكون بعد كل صلاه اما التكبير المطلق ففي كل وقت وفي كل مكان ودون التقيد بزمن معين فهذه ش ع ي ر ة غ ا ئ ب ة ن عن م ع بلاد ا ل إ س ل ا م في هذا الوقت فعلينا نحيي هذه ا ل ش ع ي ر ة وان نكبرها ولا نستحي يستحي ان يرفع صوته بالتكبير هذا الحياء ليس من الحياء. إ ظ ه ا ر شعائر الاسلام فكبر كبر وعلم الناس هذه ا ل س ن ة وهذه الشعيره <تصفيق> في أ ي وقت وفي كل مكان كبر ل مكان ت ذ ه ك ب كبر في الطرقات كبر في ا ل س ي ا ر ة كبر في بيتك كبر عند نزولك من البيت عند سيرك إ ل ى المسجد هذا وقت وزمن التكبير المطلق <تصفيق> إلى عصر آخر أو إلى ن ه الى ي ة إ مغرب آ خ ر أ ي ا م التشريق تكبيره مطلق أ م ا تكبيره المقيد للصلوات ينتهي بعصر آ خ ر أ ي ا م التشريق و ي ب د أ بفجر عرفه ة ا ل ل تعالى المستعان جمعنا بيأة سائل, سائل من ليبيا يقول إ ن ه يعمل في و ز ا ر ة ا ل أ و ق ا ف في مدينه ومدير ا ل أ و ق ا ف في مدينته من ع ز ب الاخوان وهذا السائل يعمل معه في ا ل أ و ق ا ف هل يجوز أ ن ي أ خ ذ المال الذي يعطيه له عندما يقوم بجبايه ا ل س ك ا ه من ضمن أ ص ن ا ف ا ل ز ك ا ة العاملين عليها مدير الاوراق يعطي له مالا ل أ ن ه يجب ا ل ز ك ا ة يجب ا ل ز ك ا ة فهل ي أ خ ذ هذا المال ضمن أ ص ن ا ف ا ل ز ك ا ة العاملين عليها وجزاكم الله خيرا نعم الدليل ي أ خ ذ ا ل ز ك ا ة ل أ ن ه من المستحقين لها للايه آ ي ة و ل ل ع م ن ع ل ي ا و ه و من العاملين عليها لا يستحق الاخذ من الزكاه ك ل س ا ئ ل رجل ي ت ا ج ه بالمخدرات هل يجوز أ خ ذ المال منه وهو、يتصدق. يريد ت ص د ق ي أ ن يتصدق يعني وبلا شك هذا الذي يتاجر في هذه ا ل أ ش ي ا ء ا ل خ ب ي ث ة ماله الغالب يكون عليه الحرام فنقول ه ذ ان الأخ إ علم هذا فالاولى له أ ن يتنزه عن أ خ ذ المال من هذا الرجل ولكن إ ن تصدق هذا الرجل على أ ن ا س فقراء يعني حتى علموا او لم ي ع ل م مصدر ا ل ز ك ا ة فلا يحرم عليهم أ خ ذ هذه ا ل ص د ق ة ل أ ن ه م ليسوا مسؤولين عن مصدر مال هذا الرجل ف ه ي في ح ق ي م ص د ق ة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ا ل ط ع ا م ا ل ذ ي أ ه د ي ل ى ا ل ب ا ي ر ة جاريت ع ا ئ ش رضي الله عنها وفي حقها ص د ق ة ولنا ا يهديه يعني تصدق على ب ا ي ر ة بلحم و النبي صلى الله عليه وحرم س ل م ي عليه ا ل ص د ق ة لا ي ج و ز ل ه أخذ ا ل ص د ق ة أو ا ل ز ك ا ة ولكن ه وصل إ ل ى ب ر ي ر ة بطريق ا ل ص د ق ة أ م اما وصل أ الطريق الذي وصل به الى النبي صلى الله عليه وسلم فيعد ه د ي ة من ب ر ي ر ة وليس ص د ق ة ف ا ل ع ب ر ة ب ا ل و س ي ل ة التي وصلت إ ل ى الشخص فهذا الرجل وصل إ ل ى المال ص د ق ة ف ا ل ص د ق ة ج ا ئ ز ة وليس مسؤولا عن مصدر الصدقات فهو في حقه المال حلال وفي حق حرام هذا الرجل حرام. ولكن إ ن تنزه أ و تورع عن أ خ ذ هذا المال فباب الورع واسع لكن ليس كل من تورع عن شيء يحرمه عليش على غيره نعم الله تعالى أ ع ل ى و أ ع ل ى اعلى ما الدليل الدليل ي المخيط ما ثبت من أ ث ا ر ا ل ص ح ا ب ة كما جاء في أ ث ر ابن عباس أ ن ه كان يكبر من فجر ع ر ف ة إ ل ى عصر آ خ ر يوم التشريق وذكر ص ي غ ة التكبير التي ذكرناها هذا ث ا ب ت عن الصحابه ترجمه نخل... كلمه ف ر ن س ي ة هذه فيه ن ع م ي ي ه كل سائل عنده وشم على يده وعلي وعليها ص و ر ة و فيها عين فماذا يفعل هل هي ص و ر ة وجه ام عين فقط ولكن كان ي ز ي ل منه يزله ك ا ن إ ز ا ل ت ه س ه ل ة ل ك ن كان و ش م ا بالدق هذا قد يصعب أ ن يزال و إ ن ا ل س ت ط ان يزيله فليزيله و إ ن كانت ازيل عيني ع ن ي لا تمثل ص و ر ة ك ا م ل ة فلا تدخل في باب التصوير ي ش ا ل المحرم الله تعالى أ ع ل م صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم